وَآتَنا موسَ الكِتابَ وَجَعلناهُهُدَدْنبَنيِي إسر إِلَ أََّ تَتَّخِذُ مُِون وَكلَ وَآتَلى موسَ دُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تَجَسَّسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا وَكَانَ وَعْدًا مفعولا قَُّ رَدَدْناَ لكُمكَبْرَةَ عَلَيهِم وَأَمدَدناَكُمْ بأَموَالِ وَبَنينَ وَجَعلناكمُم أَكَرَنَ فيِيرثَُّ ردَدْنا لَكُمكَبةَ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوء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 وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا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 نَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُضْحِكَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَتبتَغُ فَقْلَم مِضَدِكُم وَدِتَعَم وَوعددَ السنينَ وَحِسادَ وَكُل شَي فَصَّلناهُ تَصلَك فكُل شَ فَصلناهُ تَخصلَ وَكُل إنسان ألزمناه طَائِرَهُ في عنقه وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ قَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عليك حسيبا اقرأ كتابا كفاه بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه من يهتدي لنفسه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 وَإذاأَرَدُناأَّه لِنكَ قَرةًأَلَغْن مُجرَ فيِيهَا فَكَسَقُ فيهَا فَفَسَقُ فيِيهَا فَحقّ عَلَهَا القَوُْ قَدَم نَغْنهاَا تدمرات ففَسق وَكَمْ أَهْلَتْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مجحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلَّمَا مَدَّهَا أُولَٰئِ وَهَٰؤُلَاءِ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ كُلَّمَا مَدَّهَا أُولَٰ لآي ربك وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات واكبر تخضيلا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 إَّا يَبْلُغَنَّا عيادَكَ كِبَرَحَدهُماَا أَوْ كِلَهُما فَلا تَقُهُماَا أُفِْ وَلاَا تَنهَوهُمَا إَّا يَبْنُغَلَّا فَلا تَقُهُما أُفّون وَلا تَن حَظْهُمَا وَقُلهُماَا قَوْلًا كَريم فَلا قَوْلًا كَريمًا فلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقرب بر احمهما كما ربيااني صغيرا, رب صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ربكم اعلم بما في نفوسكم إِ تَكُ صالحينَ فَإِنهُ كانَانَ للِْأَووابِينَ غَفُور إ تَكُ صالحينَكَ إِنمُكَانَ للِْأَوابِين غَفُور وَآتِذَ القُبَّ حََّّهُ وَ وَلَا تُبَِّرت بذير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 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مدوما محسورا إن ربك يبسط الجزء لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُنَّ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ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 كل ذلك كان سيؤ عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ذلك مما اوحى اليك ربك ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم ممن لم مدحورا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 اننكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليتذكروا وما يزيدهم الا نفورا ولقد صرفنا هذا القران ليتذكروا وما يزيدهم الا نفورا قَُّ كَان مهُ آالِهَة كَمَا يَقولُونَ إِذََّتَغَو إذِ العغْشِ سَبلا قُلَّو كَمَاهُ آالِهَة سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا وَكِبْرًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا وَكِبْرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ تسبح له السماوات السدع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إهُ كَ حَليمًا غَفُور إِهُ كَ حَليمًا غَقُور وَإذاَا قرَأتَ القرآانَ جعلنا بَنَكَ وَبَنَ الذيينَ لا يُؤمنونَ بِالآاقَِةِ حِجَابَ مْستُور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 وَجَعَلنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَاءَ عَلَىٰ آدْبَارِهِمْ نُفُورًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَى عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُخُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ نحْنُ لَم بِنَا يَسْتَمِعون بِه إذْ يََِْعونَ إلَيكَ وَإِذهُم لَجوا إذ يَق الظالمونون إذْ يَقُ الظالمونَ إِ تَتَّبعونَ إللاا رجلَ مسحور إذْ يَق الظالمونَ إ تَتَّبعونَ إللاا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كننا ضاموا ورفاتا اين لا مبعوثون خلقا جديدا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 او خلقا مما يقدر في صدوركم فسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا سَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ قُلِ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيَنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ وَقُلِ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا فَسَيَنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ وَقُلِ عَسَى أَنْ يَوْمَ يَدُوكُمْ فَتَسْتَجبونَ بِحَمدِه وَتَغُّونَ إللا بِالتُمْ إلاا قليلَك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 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يُضْحِكُمْ أَوْ إِي يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا أد ال الذيلَزَعمتُم مِدُونه فَلا يَمكونَ كَشغَبِّْعَنكُم وَلا تحويِيلَ أُلد الذيلَ زَامتُم مِندونُونه أُلئِكَ الذيينَ يَدُون يَبْْتَغونَ إِ رَبِّهِمٌ وَسين سَأُّهُمْ أأَقَبُ وَيَضْجونَ رَحْمتَهُ وَيَخحونَ عَذابَ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 وا منالا ان سیلا بل آیا چیل کدہ بہل عؤں والوں ملالہ أَن سین بل آیا أَن بہل عؤں والو وَأَتَيْنَاكَ مُودًا نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَأَتَيْنَاكَ مُودًا نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُبْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَمَا نُبْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذ قُنالَكَ إ رَبك حاطَ ب النَّاس وَإِذ كلُنا لك إ ربك حاطَ ب النَّاس وَما جعَ النَّء التينت أرناكَ إِلاا فِتنةََّاس وَالشجرَةَ المَعونةَ في القرآن وَما جعَ النَّء التي أريناك إلا هتنة الدل للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ونخرفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وَإِذْ قُلنا لِمَل إِكَ تسجدد لِآدمَمَ فَسَجد إِللاا إبِدسَ قَالَ أَسجددُ لِمَنْ خَلَقُ تَقنا قال ارأيتك هذا الذي كظمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا هذا الذي كظمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته قليلا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 بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا وَماَا يَعيدُ مُ الشَّيطانُ إِللاا غُرورَ إِ إبَاد لَْسَ لَك لَهِم سُلطانوا وَكَفَابِ رَبِّكَ وَكِيلَ إِ إبادِي لَْسَلَ لَْهِمْ سُلقَانوا وَكَفَ بِ رِّكَ رَبُّكُمُ الَّذِي يَسْجِيلَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ بِكُم رَحِيمًا رَبُّكُمُ الَّذِي يَسْجِيلَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُم رَحِيمًا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 أفَأَمِنْتُم أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرْجِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَتَمُوتُوا فَمَا لَكُم مِّن دَافِعٍ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 أمْ أمِنتُمأَ وَيدَكُْ فيِيه تَوة أُخرى فَُدسِ عَلَكُمْ قاصِف زمِ الرريحِ فَيغْرِقَكُم بِمكَ قَْتُمثَُّ لا تَجدوا ثَُّ لا تَجدوا لَكُم ماَا لَْن لا تَجدوا لَكُم ماَا لَلى ب ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ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 وَإِن كَادُ لَا يَفِْنُونكَعََّذ أَوْ حَنَا إلَكَ للتَفْتَرِ عَلَنَ غيرَهُ وَإِذَاتخَذُوكَ خَليلا وَإِذ ولولا ان ثبتنا لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا ولولا ان ثبتنا لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا وضعف الممات ثم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 وَإِن كَادُ لَا يَسْتَتِ الزّونَكَ منِن الأبضل يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِدَ الل يَلبَثُونَ خلِلَ فَكَ إِللاا قَليلَ صُنَّةَ مَنْ قدَدَ أَقْسَلنَا قَدَلَكَ مِروسُ لِنَا وَلَا تجد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 وَقُلِ الرَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ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 لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأُوسُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا قُلْ كُلٌّ وَيَسْألُ لَكَِّوحقُ لِّوحُ مِنْ أَمِْ رَبّ وَمَا أُوتِتُم مِنَ الععلْمِ إِللاا قَليناَا وَيَسْألُ لَك قل مِنْ أَمِْ رَبّ وَماَا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إلا رحمة من ربك إن تضله كان عليك كبيرا إلا رحمة من ربك إن تضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله واللَّ لِجتَمَة الإِس وَالج وَل أي يأتُ بِمِث ل هذا القُرآنِ لا يأتُونَ بِمِتْه لا يأتونَ بِمِث له وَلَ كَان بَعضُهُم لبَعضظَهير لا يأتُونَ بِمِث له وَلَ كَان بَعضُهُم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقالول النُّؤ مِنَ لَ حَ تَفجرُرَ لَنا مِنَ الأرض بُووع وَقاللَ النُؤ مِنَ لَ حَ تَفجرَ لَنا مِنَ الأرضض بُوع أَْ تَكُونَ لَكَ جََّةُم مِن النَّخِيلِ وَوعينَ بِ فَتُ فَدجرِرَ الْأَنْهَا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 او تاتي بالله والملائكه قبيلا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقاف السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه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 أَعَثَّ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا أَلَمْ تَكُنِ الْأَرْضُ مَلَائِكَتَيْنِ يَمْشُونَ طُمَئْنِينِ لَنَنزِلَنَّ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما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 ذَلِكَ جَزَ أُ بِأََّهُم كَفَوبِ آياتنتِنَا وَقالوا أَدًا كَُّ يظَامَعُ وَرفَةً أَإَِّا لَمَ بعثُونَ خَلْقَ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 وَجَاللَهُم أَجَلَ ل رَيبَ فِيهِ فَأَبَ الظَّالِمُونَهِلاْكُفُور وَجَاللَهُم أَجَلَ ل قُل لَّوْ أَنَّ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ قُل لَّوْ أَنَّ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإنفاق. وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنْتُورًا فَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنْتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى فِي السَّاعَاتِ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي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 إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي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 السماوات والارض بصر وا اني لا اظنك يا في العون مذورا واني لا اظنك يا في العون يستفزهم من الاضف فاغرقناه ومن معه جميعا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 فإذا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَفِيفًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنَ النَّاسِ عَلَى مُتَقٍّ وَنَزَّلْنَاهُ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَنًا لِّلنَّاسِ عَلَىٰ, على مُدَّتَيْنِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا قُلْ آمِنُوا بِهِ الذين إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِذْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِذْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قدمت لكم هذه التلاوة من الطريق إلى الله